بقولها بفخر افضل اقولها لاخر الدهر ايوه بحب واقولها بفخر افضل اقولها لاخر الدهر هو ابويا مالك عمري وهعيش هي طول العمر هو أبوي وما لقاه مري وعيشوا يا أبوي الآن مش ممكن أنساه ولا سيبه ده حبيبي وأنا برضو حبيبه مش ممكن أنساه ولا سيبه ده حبيبي وأنا برضو حبيبه وراني الأم صليبه وراني الامجاد بصليبه عبد وخلاني بقيت حر ايوة بحب وقلها بفخر وافضل قلها الاخر الده ايوة بحب وقلها بفخر وافضل قلها الاخر الده هو ابو يومانك وهي شوية طول العمر هو أبو يومالك عمري وهي شوية طول العمر أنا مستغناش أبدا عنه برتاح لما بقرب منه أنا مستهنش أبدا عنه برتاح لما بقرب منه أنا متأكد دايما انه أنا متأكد دايما انه يقدر وحده يحل المر ايوه بحبه وأقولها بفخر وافضل أقولها الهابفخ وأفضلها الآخر هو أبو يوم عمري وعيش طول ومع انتوا في ضعف تشجعني هو الخير اللي مشابعني ومع انتوا في ضعف تشجعني ولا شيء عن حبه هيمنعني ولا شيء عن حبه هيمنعني غلبت وهغلب الشر أيوة بحب قالها الأخر ده أيوة بحب وأفضل هو أبو يومالك عمري وهعيش وياك طول عمري وهعيش طول العمر هو أبو อัลเมรีวายช่วยเอ้อกูเดลลอมโฮวะอะบูยอมอัลเมรีวายช่วยเอ้อกู